وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَنِ نَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ لا قو ربهم ولكن يا ألاكم قوم تجهلون ويا قوم مايصرني من, من الله إن طرتم أ فلا ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يوتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوش قد جادلتنا فأكسرت جدالنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصالحين قال إنما ياتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفع ودفعكم نصحي إن ردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتلاه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وَأَوْحَيْنَا إلى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ